أهلاً لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رسول <تصفيق> الله وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وقال بسيطة التراح طبعاً من الأربعين النووية عن أبو النجيح العرباضي النسائية رضي الله عم القالة وعظنها رسول الله صف الله عليه وسلم <تصفيق> موعظة وديك منها المعجوب ودرأت منها المعجوب فقلنا يا رسول الله لأنها موعظة مودي وأوصي قال صلى الله عليه وسلم موصيكم تقصد الحديث الثاني على بسروني الكريم أفتادهم على بسروني الكريم السورة السورة السورة مرحباً لا هلس نباوي شمعك من التالي؟ تابعي مرحباً طيب السورة يا أخواني منزل هل سباً عشرون؟ نعم مرة أخرى أخواني بشتازة نستمت برعب الشيط مجالس العالم المفهوض يكون مجالس فيها السكون وأقار ووجود إن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل. عن أبي نتيح من العرضات المسارية رضي الله عنه قال فأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موائبة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موائبة موجين فأوصنها قال صلى الله عليه وسلم أوصيهم لتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعشونكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفات الراشدين المهديين تمسكوا بها وعطوا عليها بالنراهي وإياكم ومهدثات الدمور فإن كل مهدثة بضعة وكل بضعة ضلالة الحديث انتهى وإذا الحديث رواه أبو داود في سنانهي والترمذي في جمالي وقال الإنام الترمذي وهو من أئمة من أئمة العلق قال هذا حديث حسن صحيح والحديث أخرجه كذلك أحمد وصفحه الشيخ شعير الأبنود في تخليجه للمسند وتخليج الشيخ الشيخ شعير من أحسن تخليج لكتال مسند الإنام الأحمد وأنا أذكر من الشيخ المحمد الضريق شقرة وندو اشير ما هو الذي يعني ايضا الشيخ عليه ان الله صلى وهو الذي اوصل في مصر للجيل الباني يستلم جائزه الملك فيصل في العام الذي نحن فيه 1970 فكان يقول الصوت او الشطره يقول ان الشيخ نصر الدين لم يذكي أحد في علم الحديث بعده إلا الشيخ شعيب الأبنعود وهذا الكلام الشيخ عمر الانجا على أن الشيخ الأبنعود الشيخ شعيب عنده أشعريات في العقيدة لكنه من جهة علم الحديث هو رجل متمكن وكان لي معه مجالس فأقصد هذا لمناسبة تخريج مصنع بالإمام أحمد وأحسن من خرج هذا المسند في هذا الزمان هو شعيب الأرنقوت ولولا أن الشيخ أحمد شاكر أكمل المسند لكان المسند في له التخريج الشيخ شاكر طبعا لدراعاته في هذا الفن وأسفلهم هو أكمل تخريج الشيخ أحمد شاكر؟ لا. لا, نعم. لا, لا بدأ أنشأه من البداية من البداية كله تخريج الشيخ شعيب هذا حبيث يا إخواني عظيم جدا فيه أمور ثلاثة او أربعة من تقول أربع أمور لو حفظنا على هذه الأمور لخرجنا من الكتن والخلافات والمشاكل والمحن والإبتلاحات أول أمر صلى الله عليه وسلم ثاني أمر السامة والطهر لولاة الأمور ثالث أمر اتباع صنة النبي صلى الله عليه وسلم وبركات الراشدين رابع أمر تجنب البدع هذا هو الخلاص من كل الفتن والبلايا التي تمر على الإنسان وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام رواب لا يرباط ابن ولا يرباط بهذا الحديث لأن رواياته ليست الكثيرة وهو اسمه الأرباط ابن سارية السلمي والسلمي نسبة إلى بني سليم وهو من الصحاذة المبكرين بالإسلام أسلم مبكراً وقنيته أبو نجيح بفتح النون وهذا الذي نص عليه أمام أحمد, أحمد الله تعالى عليه أبو نجيح نجيح معك أبو نجيح قلت أنه أسلم وكريم حتى قال بعضهم أنه كان من الأربع الأوالي في الإسلام ولكن هذه الرواية ليست صحيحة ولكن الصحيح ماذا ترون حديث أخرجه التبراني كما ذكر الهدفين في الزواج قال عتبة ابن عبد أتينا النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من بني سليم أكبرنا الأرباب بن سليم رضي الله عنه وهم كانوا من أوائي المبكرين بني سليم كان أكبر رجل في وقت بني سليم من السبعة هو الصحابي الجليل روي هذا الحديث الأرباب بن سليم وهذا الحديث رجاله في قاطس أنا أنصره لم أنت يعني تفهم من كلام ده أقول أطبال يعني أنه أقوم على النبى هو في المدينة الأمام ما كانت يأتي إليه وفود ما كانت يأتي إليه وفود أيضا في مكة ولكن ليس بالكفرة المتكافرة في المدينة في أقول هذا خليسي يا إخواني اللي تجابي في قط ذكر ذلك الهيثارين في المدينة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى بلاد الشام في سوريا تحديدا فبلاد الشام عندما تطلق تطلق على أربعة بلدان وهي سوريا وحوطور وفلسطين وفلسطين لبنان انتقل إلى سوريا على وجه الخصوص وفي بلدة حمص ومكث طيلة عمره يوماك حتى توفي في حمص نعم دائما للشام تخلط الولماء والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا فسد أم الشام فلا خير فيكم ومسر التخرجي المجابات كما كان يقول الشاعر عقب التطهيماتي أحد الشعراء المصريين كان يقول لمصر أنت أم لربوع الشام فنقسم فهنا الولا وهناك المجد والحسن كان العرضات من الصحابة الولعين الزهات العلماء ليمر مرار اسقط المعاويه القبض عليه وهو قيام بالصحابه الاخره من الناصر ولا زياده ما سيء قال بواسطه ديال في الصبون القليل فكان العرباط هذا من الزائدين من الورعين من أهل العلم والصلاح والسودة والتقوى ذكروا أن معوية أمي سوفيان أهدى هدية من المغمى إلى المقداد الصحابي الجديد فلما أخذها المقداد عتبه العرباط صاحبه وقال له ما كان لك أن تأخذ هذه الهدية وما كان لِمُعَوِيَهَا أَنْ يُعْطِيكَ إِيَّاهَا ثم قال له كأني هيدة في النار تحملها فخاف المقدار من كلام العقاد ورد هذه الغنينة نعم لعل يعني السبب الحامل على ذلك طلعاً يعني الناس له محق في الغنائم مش ولعل الذي حمله على ذلك أنه أعطاه قبل تقسيم الغنائم الأمر الأخير في سيرة العرباط أنه يوفي سنة خمس من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه حفظ هذا القديم عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت من الضريف وهنا أمر مهم أن العظم حتى ونفعنا من الرسلين إلا أنه لا بد أن يكون أيضا له سعة من إعطاء مجالس الوعظ لأن الموايا ترقف الكلوم، وتدمع العيون، وتخشعه لها الكلوم، وتخبط فيها الأداء إلى رب العالمين فلابد بين الفينة والفينة العلم لأن فيها النجاح يكون هناك موعظة رقيقة ترقف الكلوم واضح إخواني، أنا أذكر كلمة لدماجدين الثوري نحمد الله تعالى عليه كان يقول طلب الحديث ليس من عدد الموتى، وإنما هو عللة ما يتشاغل منها النجاح معنى الكلام يقول أن طلب الحديث مش من اللي بتخلي الإنسان ينفر لطلب التأخير كثيرا لذي ينشأل بحدثنا وأخبارنا وقال لي وهكذا بالروايات ولكن كذلك أنه ينريد يمزج مع طبع من صديقة هذا العلم وشرفه في الزبع عن سنة الرسول وحيال السنة وإمادة الفدع ومعليم النفس السنة هم رعبين جدا ولكن هو يقول الإنسان لو ضل لقيلة حياته في حدثنا وأخبارنا يحتاج لنا موعبا رقة في القلب، واضح؟ آه، فلذلك الرسول كان يفعل ذلك، تبين الأحكام ويعز ونظر أن الشيء الله تعالى كان يفعل ذلك، انظر موالك العائل عصين جداً وتؤثر في القلوب لذلك كان الشيء الإسلام لما يعز يحضر إليه ألف فرقة، ولما يتكلل التنعيم والأحكام يحضر إليه ثلاثمائة لأن المعوظة ولذلك بتجزيل القلوب حتى تجد في مجالس الوعظ العوائل يحضرون إجازة كثيرة بثلاث مجالس العلم مش نعم؟ فالعادي بين هذا وذلك فالرسول وعظ موعظة بأي غير جدا وأنهيكها من الوصول تخيل كده أن الرسول يعترى المنبر أو يجيس بين فهراني أصحابي ويتكلم بكلام فيه جنور ووضاء وهدى ورحمة كيف يكون الحال؟ إلى شك القلوب تتجلجل وتتزلزل فقال وجلت منها القلوب وفي ذلك ليان رقة قلوب الصحارة نعم رقة قلوب الصحارة أنها ترق للموعبة ترق للموعبة وهذا أمر ابتلين به القلوب فيها صدق وفيها غلق وفيها ران وفيها قسوة بحيث أن المواعب التي تتساقط منها الجلال ربما لا تؤثر في قلوبنا قد يكون الأمر علّا من الواعي أو علّا من المرور أو علّا من جنة ويلة ولا حول ولا قوة إلا إله كذلك سأل بعض الناس أحد فتماده فقال له ما دار موعظة السلف تنفع وموعظة الخلف لا تنفع فقال لأن علماء السلف كانوا أيقارا والناس نيام أما علماء الخلف فإنهم نيام والناس موتا وديدة القلوب ودرحت العيون إذن هذا أمر منذور في خلاوة القرآن وفي سماع الموعبة أمر محمود وجد القلب وخشارينة الجب وحقول الدمعة عند سماع القرآن وسمع الموعبة ولكن في ذات الوقت محاضرة آثتوا الريان أذكروا هذا الأمر حتى يقال عنك أنك متنسك أو أنك متأثر أو أنك كذا أو كذا أو كذا ولكن كانوا يكون محفون الدمعة فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأو سنة يبقى هو الموعظة ما ذكروها ويا لكهم ذكروا هذه الموعظة حتى نرى من كلام بسول ربما تكون نقرت في حديث هكذا قد يكون ولكن لو ذكرت في هذا الحديث كان بعد ذكر الموعظة في الأمر الوصية من الصحابة أو طلب الوصية, الوصية من الصحابة للنبي عليه السلام فالصحابه لما ذكر هذه الموعظه الرقيقه الرقاقه قالوا كانها موعظه موده يعني انت موضع عصبي جدا جامع فاوصنه استغلوا الفرصه الصحابه كان عندهم فطره حاده جدا في اخذ المعلومه الرسول في الوقت المهيئ للرسول اللي يعطي المعلومه الرسول طبعا قد ما هم على السؤال وكانوا يتحايلوا بدل ما يسالوا الاوضاحيه النصيحه او اي حاجه يطلبوا منهم عليها طبعا فصدق النوم ما انزل كان ينتظرون اهل البوادي والاعراب ان يحل رسول الله فيعلموا منه الكثير صلى الله عليه قال عليه الصلاه والسلام اول امر اوصيكم بتقوى الله عز وجل وهذه الوصيه من الرسول وصاها الله عز وجل عباده من قبل كما قال تعالى ولقد صين الذين همت الكيد من قبلهم اياكم اتقوا الله وهي وصيه الانبياء وإلى عادة أخاهم هودا وهكذا عندما تعبد في سئة الأنبياء وقصصهم تجد أن التقوى الكلمة التي كانت على أسنتهم في الدعوة إلى أقوانهم وصير تقوى الله سجل التقوى, التقوى, التقوى معاني التقوى ألا يباك حيث نهاك وألا يختفي حيث أمرك في الأوائل المنظيم وفي الأوائل المنظيم نعم والتقوى حقيقتها الحذر والوقاية حتى لما سألوا أبا بكرين ما التقوى قالك أنك تمشي لو كنت تمشي في طريق فيه حسد وجو ما تفعل فقال السحريك تشمد وحاجد فقالك ذلك التقوى إن في الدنيا كذا خائف تنزل نظرة توفر الله عز وجل تمشي لقدمك خطوة تغضب الله عز وجل فأنت دايماً تتقلي تتقلي المعاصر إلى الطاعات واضحة تخلي الذنوب كلها بالصريق والكريق كما قال الشاعر خلي الذنوب صريعها والكريق هذاك التقرى واصنع كماشي طلق أرض الشيخ ليحضر ما يرى لا تحقرننا لا تحقرننا صديرة إن من الحصار نعم قال أُوصيكم بتقوى الله تقوى تسير الأوامل اجتناب النواهي الوقوف عند حدود الله عزّاجه قال والسمع وقاعة وإن تأمر عليكم عبد السمع والقاعة والتأمر ها هنا نحمل عليه على الإمارة العامة ولا على غير الإمارة العامة الإمارة العامة ليه؟ معنى الإمارة العامة معنى إمارة العامة السلطان الحاكس ولي الأمر نعم هذا السمع الطاعة محمول على ولي الأمر والحاكم المسلم <تصفيق> طبعاً هنا الإمارة إذا ذكرت مطلقة إنما تحمل عليه على الإمارة العامة أما إذا ذكرت مقيدة فهي تحمل على ما قلتت به كمثلاً حديث أبي داود إذا كنتم ثلاثة فأمئوا أحدهم فهذه الإمارة مقيدة بحالي السفر رغب أما الإمارة إذا أطلقت في الأحاديث فهي على الإمارة العامة <تصفيق> نعم والإمارة العامة واجبة على أهل الإسلام أن يؤمنه لهم حاكما وأميرا ووليه أمر وسلطان بأي مترادف من هذه المترادفات التي يدل على الولايات الورمة للبلد التي يقوم بوظيفة حراسة الدين حراسة الدين حراسة الدين أو الأمر الأمر الثاني سياسة الناس بهذا الدين دي المنصب الذي يكون به الحاكم حاكماً شرائياً يعني عشان يكون حاكم مفروض يحق في أمره يحرش الدين ويجلس الناس بهذا الدين أما الإمارة غير ذلك فالحقيقة هذه الإمارة كانت من هي عنها عند السلف الصالح وأفضل ما أوجد في ذلك حديث مقربة ابن عبدالله وقام من انتبار التابعين أنهم اجتمعوا فأرادوا أن يأخذوا عهد وهي صورة من سورة المرض أن يتعاهدوا على السلاة والزكاة وكذا وكذا, وكذا وكذا فقال كلا كتاب الله عز وجل ونهيهم في الأمور الغير الإمارة العامة هذا الأمر يعني لم ينجيزه أحد من أهل السنة الواجمع إلا ما ورد عن بعض الصوفية إن كان عندهم إمارة وسمع الضعر والتبايع والتعابد على القوارات وهكذا في أمور كثيرة واختبسات أشواء منهم هذا الأمر ولكن هذا الأمر لا أعلم له دليلا من الكتاب ولا من السنة على هذا الأمر نعم طيب قال رؤي تأمر عليكم عبد نعم عبد ولكن مسلم والحاكم الذي يحكم سدة الولاد لا يخرج عن أربعة أنواع إما أن يكون كافرة وإما أن يكون ظالمة وإما أن يكون مبتجعا وإما أن يكون فاسقة دول الأربع أنواع اللي فيهم كلام العلمائيين أما النوع الأخر هو مقبوط المسلمين العادي الذي يقوم بين الناس كان مخالفاً في الشارع مخالفاً في الشارع إذا كان كفراً دواحنا عندكم من الله عز وجل برهان هذا الأمر يسور الغروب عليها إذا كان المسلمين ينبر المعصية ليس هناك طاعة لا طاعة المخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف كما ذكر بكسور الله عليه يا دكتور محسن بعد ذلك نعم. يعني بقيت الفرنانسة مطلع القانون من يومين لو, لو المسلمين أقلية في, في, في دولة كيف يتصرفون في الطاعة القلية عمل أربع خلق أربعين ألف دولار مش, مش بداتهم بدا بدا بدا بدا. بدا عشاني القضيه هذه لا هذه البلد ليست مين بلد اسلاميه وعن فيها اقليه مسيحيه الاقليه المسيحيه طول الجمعيات وتتشكى وترفع ديوان المظالم والطرق المعروفه هناك يعني الاسم يطلعوا هذا صول عن المسولاه شافوا هذا الظلم فيحاولوا يتفاوضوا ويعملوا قضيه للسكون باي طريق قانوني عنده هناك يفعلوا المسول لكن هو هناك الحكم لكافر <تصفيق> ورئيس مسلم ورئيس ورئيس رئيس مسلم ولأن نجع الله الكافرين عموه واضح فالحكم هناك لكن مسلم أقلية عسى الله عز وجل في يوم من أيام بقدر يا عز ويكون هناك أهل يكون حكي مسلم لكن لما يحصل شيء كي هذا المفروض على الجانب الأقليات يرفعه على طريق التقادي عن طريق الـ الـ الاختجاج والشج المفروض على الجانب الآخر إبراية الإسلامية تعطف فيها دقونه كل لكلها موقف واضح تسحر سفراءها مش عارف تتبعه لنظر التهيير وما شراء زيال كان ونطبع جروه فيه واضح ولولا نحن مهد الإسلام ونحاربه هذا النقاط الشرعي ما تجدأ الغرب على حالي مش شراء منعين هنا في الجامعة وكذا وكذا, وكذا في مورك جدا يومين مشتاكل طيب قال صلى الله عليه وسلم وهذا من أعلان نبوته فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا نعم اختلاف كثير قدر الله عز وجل الكون في هذه القمة وقدره الشرع بالإختلاف والاجتماع والتعاب والتناصر والتعاب نعم قال الله عز وجل ولا يزالونا مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم فنريد أن نكون ممن رحمهم الله العز وجائد أهل السنه والجماعه ليس ب30 ولكن جمهور المسلمين سمع على حد رجل واحد فالاختلاف كلهم شرط كما قال المنصور الاختلاف شرط فلابد اذا مع وجود الاختلافات الكثيره اللي تضمن الكتاب والسنه لان الناس الكتاب والسنه يذريجنا من في خلاف نهوه الخلاف اي واسعه قالت عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين بعد التقوى والسمع والطاعه يا دي اتباع سنه صلى الله عليه وسلم وخلاته الراشدين المهديين ومن الخلات طبعا يعني ا الراشدون،, الراشدون المهديون المحفوظ من العبدي احياء سنه واتباعين سديله ومن وصفين وما ينصف ده مش يا هم عند اطلاق ايضا محمولين على الايه الائمه الاربعه ابو بك فعمر ورثمان وعليم رضي الله عنها أجمعين نعم هو عند الإطلاق يقولون ذلك قد يتصلوا بعض العلماء ولكن عند الإطلاق لأربع هؤلاء وقد صار هذا الوصف علما على هؤلاء الأربعة لذلك لما كان الشيعة لهم غلظة بعض البلدان شرع علماء المسلمين أنه بعد الحمد لله عز وجل وصلوا على ربي صلى الله عليه وسلم شرعوا التربيه عن الصحابه الاربعه في خطر الجمعه حتى يضينوا مآثرهم ومناقبهم ان لهم يعني ايه وضح مهم عند اهل السنه والجماعه خاصه وعند المسؤولين للصحه العامه فكانوا يقولون ورد اللهم عن ابي بكر عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اسمعونا هذا وربما يكون في ناس اتخرب حتى الان نعم رضي الله عنهم جميعا نعم تمسكوا بها أي هذه السنة سنة الرسول وخلفائها الراشدين تمسكوا بها وعبوا عليها بالنوادية نعم. لم يكتفي الرسول بالتمسك وإنما لا ترى العب والتمسك يؤكله ويقوي العب لسنة الرسول وسنة صحابته وهذا الأمر مهم جميعا لأن في بعض القضايا ربما يتكلم فيها بعض الناس حتى المنتسيبون إلى الدعوة يتكلمون أحياناً بالبقى بالأسف المفترض اللي يتكلم في قضية شرعية في أي قضية من قضايا المعاملات، العبادات، العقيدة، الأخلاق، السياسة الشرعية في أي منحة من المنافذ المفروض يكون رائده الدليل حتى يربي عند المثمين هذا المعلم وضح إخواني هذا الأمر كذا لأن أنت هذه أو أنت ذاعي أتكلم الكتاب والسنة واضح فلابد أن يكون ليدنك الدليل من فرق الدليل فلا السبيل ولا سبيل إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإذن الكلام بإطلاق الأحكام مرسلة من غير التقييد والدليل هذا مدعا لشر كبير واضح فلابد إذن البسول قال عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بيها وعطوا عليها بالمهالي هذا مثل عند ظهور الاختلاف الكثير لأن سبيل النجاح عند ظهور الاختلاف الكثير بالتمسك بسنة الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام ما في بسنة عليه الصلاة والسلام قال بعض السحابة ما من طائل يقلب في جناحي في السماء إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبرات والله عز وجل يقول ما فرفنا في الكتاب شيء أي معطية أي مشكلة أي قضية أي أزمة لها حلول شرعية بفضل الله عز وجل ولكن هذه الحلول الشرعية تحتاج إلى أهل الفقه إلى أهل الفهر ولو ردوه إلى الرسولي وإلى أهل الأمر منهم بعلمهم الذين يستمتعونه منهم, منهم نعم آه. ثم ذكر بعد ذلك الأصل المهم الرابع وهو الإحداث في دين الله عز وجل الفدع الفدع فسول حفظ من هذه الفدع في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم والبدعة هي الإحداث في الدين بعد الإكمال يعني الدين الكاملة اليوم إكملت لكم دينكم وإكملت عليكم نامتي ورضيت لكم الإسلام دينة. وبعد ذلك تحدث هناك البدع الكبر والطمانة العظيمة فلا ينبغي في دين الإسلام أن نزيد عليه شيئاً ولا أن ننقص منه شيئاً لأن الزيادة إحداث في الدين بعد الإكمال والنقص احداقهم في الدين بعد الاهمال وكما قلنا الزياده غير مشروع فالمختصر غير مشروع واضح يعني فكما قال بعض الشعراء دين المصطفى ان جازا زيكم يعني يعني في يعني دين المصطفى حروف الجر تتبدل وتؤكد معنى بعضها البعض قال دين المصطفى في دين المصطفى ان جازا زيكم اي, زي أي إذا جازت الزياده كان المختصر منجز ان يكون ها. كتب القول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إلا الجاهلون الحقيقة من الأورناء الاتبار الذين تكلموا في البدع كثير تكلم في البدع ولكن أثود إثنين الإمام الشاطئي كان صاحب وصول عظيمة جدا في الكتاب الموافقات حيث تكلمت عن موافقة الشريعة كتاب الاتصال الذي اصلته له لقواعد قيمه جدا لمعرفت البلاغه احتاج وهو شيخ الاسلام احمد الله تعالى عليه في ثنايا كثيرة الكثيره سنططره سيدنا الشيخ الاسلام رحمة الله تعالى عليه في ثنايا كتبه تكلم كثيرا عن البلاغه في كتاب جيد جدا يعني اللي يقصروا عليه والشيخ الاستاذ وقال واحد بس لا يتكلم كثير ولكن هو وند اخيره عند الاطلاق يعلمنا شيء يعلمنا سيدنا دوننا في هذا الزمن نعم ايش شركه تبع شطاسه مهم مطوي نريد التحصره عليه اسمه معرفه قواعد البلاغه معرفه قواعد البلاغه وهو لحد ولا ماي اسمه محمد ابن حسين الجيزاني محمد بن حسين الجيزاني كتاب جيد وصراحه الجيزاني بالنسبه للجيزاني ولا الجمهور من عندنا احنا عشان نلعب ازاي الجيزاني محمد ابن حسين الجيزاني مش زي الجيزاني في كده البوار اللي هو اه نعم في الجامعه كذلك هذا الحديث البدع بأمر خطير يا أخواني أهل السنة يقوم منهجهم على إحياء السنة وإناثة البدع والبدع شربوها وخين جداً لذلك ينبغي أهل السنة أن يقرروا هذا المبدأ تصفية المنهج من كل البدع الصغيرة والكبيرة لأمر مهم جداً يعني لأنه ما أحدثت بدع إلا وأميتك سنة. يعني البدعة والسنة ما في لا يجتمعان أبدا يعني. فإذا قامت بدعة يعني إيه ماتت سنة. وإذا قامت سنة ماتت بدعة. فالله أسأل أن يويننا على إيه السنة ما يماتت البدعة. كذلك الحديث فيه فائدة طلب السحارة الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر المهم. إذن لو كان في حال السحارة إن بغي علينا أن受كم الوصية حتى لو على سبيل فرادة كل شρέة أحد أنكم الوصية خاصة نعم الصحابة هؤلنا طلبوا بوصية عامة قالوا أوسنا أوسنا نحن جميعا دي ببعض الحديث الصحابة يقول له رسول أوسيني واضح فالوصية العامة غير الوصية الخاصة الوصية الخاصة تتنزل منزله في الحالة الوصية الخاصة تتنزل منزلت حالة مثلا اللISول يعلم أنه بإن Be fulfil من الناس من عندها حده سريع الغضب يقول كما ورد في ذلك او صلى يا رسول الله فقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب صلى الله عليه هذه وصيه خاصه عارف طبيعته انسان بخير يسيء الكرم وهكذا الصفه الشيء يناسب ما يريد اما الوصيه العامه بتكون بقى في الجمهور المقدمات التبيرات لما نصل على الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث المبارك نعم في ايضا هذا الحديث سيدنا استحباب طلب الوصيه من العالم يعني انت تطلب من العالم هذا من السؤال المجنون كيسال البيل سؤال المجنون من عالم ولا من, من الحاكم نعم بعض الالم <تصفيق> بيقول المفروض يكون عالم لان الرسول الى كل امر منهم كل الامر اللي هم الولناء والحكام لا علم لنا منهم فلما ذكر الاستنباط من اوصاف الامر تبين ان هذا الاستنباط المفروض يكون صفه للحاكم وصفه العال لذلك كان ينبغي أن يتعلم ما لا يشاغل في الدين اللي هو الحاكم على الاقل يعني شرطهم متفق اوس انتقال للقران نعم آه. هذا الحديث ايلا فيه فائده وهي رد على من يتخسس لذا بدع الى بدعه الحسنه وبدعه السيئه فان الرسول ذكر هنا لفظ الكل وهي من سيف الايه من الفجر يوم قالوا كله بدعه ولا لا <تصفيق> نعم آه. هذه يعني فائده اماليه في هذا الحديث المبارك وانا كما قلت لكم ضيعت الوقت نتكلم كلمات كثيره آه. ان شاء الله ندخل على الانتصار شعرت انكم قلت لي يا سياده الحمد لله طب شكرا لك يا ابو مروه انا ماشي الحال بس شاء الله اللي هي أنا شايف إليكم مذاكروش المصطلح مشاركي <تصفيق> والله نزلت الشدع حيني هتفرقوا دل والله زلتشيو غيرت بلقاء المعنى مذاكرة؟ أنا وارد بشيء أباعه؟ أه مذاكرة خيال رايح يا له جوال مفاعلة أه الدرس الضالي <تصفيق> إن شاء الله نجده نجده لكم إن شاء الله مهم مذاكفتين العطاق بس آه باركو مشاركي لأنه مذاكرة برضو حكرة لا نفيش أهو كده بيزافل يعني اولا انا ساب السؤال وتابع التنجئه على افضل نظام امتحان بتاعه الجامعه ده نظام الحمد لله والصلاة والسلام ننزل ننقل أن تتبنى في أهل الشيء في مسارك بصوري أنت أحسنت تكلمت على الله والسامة والصعب والصعب والصعب ننتهى نتكلمت ضف الله والصعب وننهي على الحديث وننهي على الحديث ونهي على الحديث يعني كده كنا حزا نعم كده كم الموصل على حزا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نحن قلنا طرق التحمل يعني أشخة طرق التحمل الأخوة اللي نزهتوا كنا وريدها طرق تحملها وريدها السماء <ترجمة> كويس جدا اه بس دواء ما فيش طيب ما في ان الشباب ذلك في طاسه وفي den andre bedet bare. Eh. Sånn at sånn at det var. Ja, altså. Fottal. ممكن تحمل؟ عايز معينية للأداد ميخونتو خلت تحمل معينية رأس طوال اللي كون الشيخ بيعطي لطريق اه مصد طريق تحوقس توقي العيد توقي العيد اه يعني في ممكن دي انه عارف هذا التعريق في لانية في لان قرق الحمدر هي قرق الحديث, الحديث إلى الواعي المتغيثة هي الواعي المتغيثة وهي الواعي الثمالية أول بوم من الواعي الحديث السماع من الشريف الثاني رائع على الشريف الثاني وضع مناوله المناوره الخالص نهائي بابو بيقول المكتبه ماشي سلس علامه شرط علامه زي 7 وقدره التحمل 80 فالسلام من الشيخ القراءه على الشيخ الاجازه المناوره الكتابه احنا بعنوان المثير الاجازه طيب هر كده اللي كنتوا كتابهم ما على السبوره <تصفيق> <تصفيق> <أفور. تصفيق> السماع من الشيخ والقراءه على الشيخ كذا المناوله الاعلان النوصيه خلال ال تكلمنا عن كربعة صور من صور التحمل اللي من الشيخ والقراع عليه والإجازة والمنابلة ماذا كده؟ كده خبرين؟ ممكن تتصل لنا كده خبرين عشان تنشاء الله بزيك تذكر لنا كده يعني الصناع على الشيخ معنائي والقراع على الشيخ الصناع على الشيخ أجل قال الشيخ السلام عليكم يا اخو الشيخ من الشيخ لا لا, لا. لا. كده باقي ماليا من قدر فاهم الشيخ لا لا نتكلم عن تلكم السماع السماع السماع مبادلس بلد الشيخ اتنين المشافاة او بحدثنا او بسير لا بحدثنا وكده اسمها الفوز الاداة لكن احنا عايزين نعرف السماع من اللقص الشيخ كيف يكون <تصفيق> السماع من اللقص الشيخ الخريني ان يقرأ الشيخ وهي اسمع يقرأ الشيخ من كتابه ويسمع الايد بالطالب. سواء الشيخ كان يقرأ من هفظه او يقرأ من كتابه. وسواء سمع الطالب وكفر وكتل لما سمعه ام انه سمع ولن يحدث. قابل? يعني هذه الاكتبالات وهذه الصور كلها في اللغة في السماع السلام السماع من ايه من حتى يفكر كده مع الاشياء الدرس لا يكون من في سير السماء الشيخ طوالي سواء كان يقرأ كان يقرأ في كتاب او كان يتسمع الى قراءه الشيخ انا عجل. انا, أنا, أنا واسمع الطالب ويسمع الطالب سواء كان قراءه للشيخ من كتاب من كتاب او من هذه او, أو سواء كان الطالب ما يسمع او سمع من راي منه دي كلها صور داخله تحت عين السلام من الشيخ طيب معلش سريع كده عشان خاطر ياسر يعني الاول احنا بنتكلم ده يعني حضراتكم هذه الصوره أنت باستكدفت القناة على الشكACE ،�� cit that is text. ك Rome. philosophy University University English whether shabiha of Shafih Le Buchitannata was read from the letter ofografi book your book That was er. One of the唐珠, which kind ofemic was written for the letter من الكتاب the letter of Shafi'm Da's constitution. But we read this sahabiha which book was دي كلها صور كلها الاربع صور الموضوع واضح؟ يعني افوين هكذا طيب رتبة السماع من الشيخ اعلى رتبة في صور التحمل اعلى رتبة في صور التحمل ليه؟ لأنك واجها الواجه مباشرة فيه. الشيخ يتكلم وانت تسمع القراءة على الشيخ في المنزلة الثانية طيب احنا كنا ننفوذ الأداة في السماع على الشيخ حديد احنا بنزل دلوقتي دي دي عادي قوي يعني عادي عادي كنا بنقوله عادي انت كنت فين الدرس اللي فات ماشي ماشي اكيد انت تصحي في الفصل اين كنت ترسم منظر سنة 720 <تصفيق> في معرض الفن الحر ما دام بتسمعوا كل شيء والله واحد قال راح كاس كتب كتب ونزل كل الكتب توت والله ما جبت عنه متع انا والترازل يحوم بكالب بطير والأهلالة جاء هو ياء النور بسبعين خليها تب الله لا لا لا ربك فيها <تصفيق> لا جاء شرح التحليم طي وفي <وقررت تصفيق> الأحوالي واللهي أنا حزيني اللي بعدك في السؤال والإعادة دي اللي أنا حسني كذلك إذا كوش مصرح دي أمر مباحث كنت ممكن لبدأ بقول إن شاء الله أتجد أتجد إن شاء الله أتجد أكثر إن شاء الله لأنه دولاد الشرلاص جاء نتعلمهم إن شاء الله طيب طيب طيب الفوز الأداة أن يقول الذي سمع من الشيخ سمعته أو أدثني أو احضرني أو أندأني أو قال لي أو ذكرني طيب الفوز التحمل النوع الأول في السناعة من الشيخ أن تقول سمعته سمعته او حدثني او اخضرني او انبأني او قالني او ذكرني الامر الثاني من صوى التحمل القراءة على الشيخ ويسميها اكثر اهل حبيث نسمىها مثلا فيه العرب. العرب هو كأنك تعريض ما تقرأ على الشيخ سورة القراءة على الشيخ ان يقرأ القلق والشيخ يسمع أن يقرأ الطالب، يعني حضرتك، إلا تقرأ، اسمع أسمع تعالي، ما تقرأه على الشيء حتى يصور الخطر أو يقرر الصوايا قرأ هذه واحدة، الثانياً أن ينجيز الجنة قرأ بعد ذلك قرأ صورتها أن يقرأ الطالب ويسمع الشيء سواء قرأ الطالب او قرأ غيره وهو يسمع يعني حضرتك ممكن تكون موجود ويقرأ طالب أخر في النجلس غير حضرتك ويعرض على الشيخ واضح هي أيضا قراءة على الشيخ بالنسبة لي, لي. حتى لو كنت مستمع وسواء كانت القراءة من حفظك أنت أو من كتابك من حفظ أو من كتاب واضح وسواء كان الشيخ يتبع ما يوارض عليه من حفظه أو من كتاب واضح كل هذه الصورة صور من صور القراءة على الشيخ هل تفهمين نعم طيب، حاجة ليولا كده؟ قريبا وصله على طريق الروسي كذلك؟ طيب طيب أن الطالب على الشيخ وشكي يسمع أو أن يقرأ طيب الطالب يسمع على الشيخ سواء تقرأ الطالب من الكتاب أو من هفزه أقرأ الشيخ يتري مع من الكتاب أو من هفزه؟ نعم دكتور في, في سورة ثالثة أن يبرع الثالث من الحمزة ويصحها لأو شيء ما يداخلها في هذا ما يداخلها وقرأ من الحمزة وعرض على الشيء الشيء سيصوم له بكذا هناك حضر فيه نعم الثالثة من سورة تحمل الإجازة نعم والإجازة معناها يعني يجيزك يعني يأذن لك في الرواية سواء كانت هذه الإجازة الشحوية أو بالكتابة يعني باللقص أو بالكتابة وبالصورتها أن يكون الشيخ لأحد طلابه أجلس لك أن ترجعيني صحيح المخالي أجلس لك أن ترجعيني صحيح المخالي نعم إيه بالنسبة لكي؟ ده لبتالك في مبن الإجازة من الإجازة قلت الكثير من إيه بتحمل حفظ الشيخ اذا بقدر اكتب ذا بقدر اكتب برضو كده ماشي يعني والله يعني الشيء لم افهم ليه ما تحب الحب ما احس من اين انطلق اذا فقط الكتاب في في الاولى يتعرض يتعرض كثيرا وجسناني ولا صح ده صح لو ما ما مسيك وما صح التنين دول صح للشيء الثاني نعم التطابق على صح نقصد نقصد كما كانت دفعه البنت امام بارك اذا قام هم بالوضع اه نعم ممكن هذه الصورة تحدث وهي ممكن تكون صورة من هذه المستوى يعني نعم لكن هي الإجازة بصفة عامة المجيز. المجيز غالباً لا يكون إلا في كان حكسي وصحاته العقلية ومهسيه عند الحال الإجازة أما إذا اختلط أو حدث ونسي أو غير ذلك غالباً الضرب لا يكفيز الإجازات ممن كانت هذا حالاً بأن الإجازة تكون مجروحة واضح؟ كان نوع غالباً بالأميح ليعطيها وهو فكام فكامة أحواله إلى المياه طيب المناولة المناولة لها نوعان المناولة لها نوعان واضح أول نوع من نوع المناولة أن تكون محقولة بإتجازة والنوع الثاني أن تكون المناولة مجرد عن إتجازة أما أن تكون نعم. المناولة على نوعين أول نوع أن تكون المناولة مخرونا بالإجازة مخرونة بالإجازة النوع الثاني أن تكون Peace أن تكون المناولة مجردة عن إجازة المناولة إذا كانت مخرونة بالإجازة فإن هذا الأمر أعلى أنواع الإجازة مطلقة أعلى أنواع الإجازة مطلقا نعم يعني هي أعلى من الإجازة الماضية لأنها سورة الأولى قبل أن نكون الحكم سورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذه رواياتي عن فلان فروي عني نعم هذه رواياتي عن فلان فروي عني ثم يطيه معه أي شيخ روكي مع القالب بالكتاب الذي نواله إياه تملكا أو يعطيه إليه استعارة للنسخ يعطيه تملك لأملكه خاص أو يعطيه استعارة وينسخه فإذا تملكه يجوز له الرواية بهذه الصورة وإذا نسخه من كتاب الشيخ يجوز له الرواية بعيدة عن الشيخ فهي إيه؟ صورة من زورة محمد أليم النوع الثاني من صور المنولة ان تكون مناولة مجردة عن الاجازة سورته هي ان يدفع الشيخ الاطلع كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعنين نحن نقطة لانأشيخ ان تكون مناولة مجردة عن الااجازة سورته أن يدفع الشيخ الاطلع كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعنين بمعنى الشيخ سمع هذا الكتاب برواياته المنقصة فيرقيه الى الطالب مناولة ناوله الى الطالب ولكن ما أعطى له إجازة مع المناولة ما قال له انجيزك هذا الكتاب عني ولكن قال له هذا سماعي يعني في تثبت أن هذا الكتاب من سماع الشيخ ورواياته وأعطاه إليه مناولة وابده فطبعاً بلا شك هذه الصورة من سماع الصور أقلهم من الصورة فيه من الصورة وشألهم فعندنا فعند... إجازة إجازة محرونة من المناولة مناولة من غير إجازة أعلمهم إيه؟ المناولة مع مع الإجازة نعم طيب آه... الفوق الأداء بالنسبة للمناولة الأحسن أن يكون ناولة نهية واضح؟ ويزيد هذا القمر، المناولة من عند الإطلاق تحتمل المناولة مع الإجازة واضح أخواني؟ المناولة عند الإطلاق والمناولة لي تحتمل ليس لها إلى معنى واحد المناولة مع الإيه؟ مع الإجازة وبعدهم يأتي بالتأكيد كي أن يكون لكيف جامد أو شيء إسند وعالي أو مشهور أو كده فيقول ناولني من فلاد وأجازني واضح؟ �وي الكتابة الخامس هو رائح من سورة التحمل الكتابة سورة الكتابة أن يكتب الشيخ مسمعه لحاضم الألغاث بخطه أو أمره الكتابة そうة خامسة من سورة المتحمل أو نوع الخامس من سورة التحمل صورة الكتابة سورة رائح ان يكتم الشيخ ما سمعه لحاضر أو غاضر لخطه أو أمره هذه الصور, الصور مهمة إلى حد ما خاصة في هذا الزهام أهمية قديمة ولكن مهمة حتى تتعلم أنواع التحمل في العلم موجود في إجازات موجودة في التعراض في إجازات الحديد في إجازات الفقر في في إجازات الموريد حتى يكون عندك دراية لأي لأن أي نوع يحصل إليك من هذه الصور يسرح يكون صورة من صورة محمل وإجازة إجماعاً كذلك يسموها إجازة لأي صورة من هذه الصورة التي يوجود معنا لذلك في بعض الأعمال تجد معظم جزيلاً تكريباً ممكن عين المسكين ويقول أجزتك بكل من سمعيزي يكون هو عمد مصر عشر كتب سمعهم معين الشيخ لم يقرأ علي لا سمع عن الشيخ ولا قرأ على الشيخ وأرد عليه ولكن الشيخ يتقاطيه في فعل يحفى السفاة بكل مرويات مثلا معنا كنت قديمة باهرة يتقاط العلم في الشيخ بدلا عليه أيام ولا يالة ويلة أو شهور أو سنين واضح فبالأهميات مكانية فبساطاً لهذه الطب العلم مثلاً <تصفيق> أعجائزة <تصفيق> يحضروا على الأهمية <تصفيق> أوه على حسب ما ينجيزه بكتاب أو دن أو دلاثة أو ما شاء هذالك لكن طلعت في بعض النظر بعض المسائل مشدده يعني تراخس بس ما في حد كده بسم الله وكذا البروفيسور ان ديسكندينغ واي تقراها او مكانها لكن في بعض العبوق دي بعض الزمائل الحديث بيقدروا يجازوه بعض يعني اصل الشيخ محمد راغب الطباخ اخذ اجازته خلال شهر 6 2002 ومحمد راغب الطباخ من وراء الشام اعبر اليه التطبب من جهه الشيخ ماهر علي او من يعني ثقتي في الشيخ ومعرفه بالشيخ على ليس لديه إجازات من ذات المتأخرى بين الأقران أو المشاريع هالك ولكن شيء شرفي للشيء الأولاني والشيء طيب للشيء محمد رجل القباق وكان من أولى الأهل السنة رحمة الله عليه ورحمة الله سبحانه فلسلت الكتابة حد يذكرها كتابة الثانية الكتابة هل من قصص؟ هل من أولادك حفظة عليها ربنا يراك فيه إن شاء الله أن يكتب الشيخ مثل معه لحاضر من أغاق بحقي أو أمره له أيضا نوعين كتابة مقرونة للإجازة وكتابة عالية عن إجازة أما الكتابة مقرونة للإجازة كأن يقول قد ما كتبت لك أجسك ما كتبت لك أجسك ما كتبت لك تبقي كتابة محرومة به بالنجازة أو تكون كتابة مجررة عن جازة كأن له بعض الحديث ويرسله ويرسلها ويرسله إليه ولا ينجيزه برواياتها كتب من جنة ينجيز بروايات أجسك طيب حكم الروايه حكم الروايه بالكتابه المخونه في الاجازه وحكم الروايه بالكتابه الغير معمره في الاجازه تاخذ سوري ركزوا هنا شلون تخيلوا هناك ال الاحتلال في الاجازه ثانيه والله ان يقول <تصفيق> دي مختلفه على حب وجزاء ايما اذا جرى يقول الله زكى له زكى له طه صفر كان N requireden også om dette som kommer for. Hvis vi menagerother noter hva ve og kommt årsraer om grRadierens kvärtige og kvinne hva innee sverandre skottene Ольха�. Takk for å ha det faktisk misinteress å anbegge يعني هايوما تراتبون برضو على الأساسي وانت بحروا يقول كذا نشوف فيه خواه يفكروا يعني في صور الترتيح إزاي ورسام برسام برسام في صورة العلام أن يكبر الشيخ أطارف أن هذا الكتاب من زماعي أخبروا بذلك لم يوز له لا يجوز أنت ترى بهذا القول تم لا يعني لم يوز الشيخ الرواية الطالب لا يوجد بلاقص إجازة لكن فيش فيها أشعار نعم فيها تبيني اللي فيك قليلة لذلك أشعار من إجازة الشركة أنا يعني بالشركة اللي يعطيين لي على كي الطالب يعني هو يتعول مراكول إنه هو أخضار هذا كتاب من سنائي هو يتعول ضمن يعني هو يتعول يتبقصاص للطالب ده بزاتي يتبقصاص للطالب ده بزاتي بخصص مم. والله يعني دائماً يكون في قول الجمهور أو قول خلال العلم فالعالم هذا كل أقرب للصواب والله أعلم لفظ الأداة في الإعلام أن يقول أعلامني شيخي بكذا أعلامني شيخي الوصيح السابق سورة الوصيح أن يوصي الشيخ عند نوته أو سفرينه لشخص بكتابة كتبه أن يرويك عنه وضعه نجم تلوصي أو صريح الشيخ يوصي بكتاب عند المطيئ أو عند السفرية لشخص أن يروي هذا الهداء عن كتاب الشيخ عند مرض مطيئ أو مرض مطيئ أو قرب أجلبي أو سفرية يوصي لبعض إيه تلميز أن يرويه عنه نعم حكم الوائن حكم الوائن حكم الوائن حكم الوائن هكي برضو مختلفين نعم بين الوصيه ام بغداد يعني الوصيه هذا الكتاب بساعده قال انا هو اوصل او بالكتاب هو, هو اوصى بالدم هو اوصل او يعني خد <تكتبال> <تكتبال> وهو ان جوائز السيد السيخ ماجد لكن لا نوصي له ان نرميه عنه يجوز ان يروي يا يجوز ان يروي يجوز ان يروي لا لا و وصف فيه اذا كان هذا احد الطلاب الداعين وصف فيه وصف فيه انه اوصله بالكتاب هديه ولكن هل وصف دي انه يروي عنه كتاب طالب طب هل لا هو ده السؤال موضوعه اختلاف العلماء شكل يا وجيه الحكم قال ان هذا الجواز غير صحيح وقال انه اوصل بذلك ولا يصل بالرأي والطاو وهو عدم الجواز نعم كثير من اهل الفوز الأداة في الوصية هي أن يقول أوصى إليه فلاني كذا أوصى إليه فلاني منجابة بيكسر أجواب مصدر وجدة وهذا المصدر غير مسموع عند العرب يقول أنه رفض مولد مولد عن جديد غريب كثيرا صورتها أن يوجد أبطال الكحديث بخط يرويه يعني التطول هذه التحاليل ليها ليس لها سماع به ولا اي جاز و طيب يعني طول كده قاموا قاموا على الفحص الثاني ده خط سيدي يعني ده الطالب ان انا خدت الشهيد لكن ليس له سماع من هذا الشيخ وليس ايوه ورجعوا بطاقه المستشفى نعم الشافعي في التوك تو اه نعم بس هو الراجح يعني في انقطاع يعني يعني باصح والله انا كان الراجح الضم الاداه الضم راجح الضم ماش حساب الدكتور الضم المعينه تشير قلنا الضم الوجابه وذكرت رقم 80